الحمد العالمين لله رب والصيام ل والسلام على ا ة س د ن ح م د احد ل الأمي وعلى آله ن ب ي و ص ب ه أجمعين المواضيع التي ن س ر س ه اركان معا في الأيام القادمة هي مواضيع الصيام والصيام في هي أحد أ ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة التي لا تخفى على أ ح د وله معنيان معنى في ا ل ل غ ة ومعنى في الاصطلاح ككل ك ل م ة من الكلمات ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة أ م ا معناه في ا ل ل غ ة فهو ا ل إ م س ا ك و أ م ا معناه في الشرع إ م س امساك عن ا ل ف ط ر على وجه المخصوص م إ عن المفطر أ ن و ا على ه ع وجه مخصوص وليس ولا الإمساق المفطر مطلقا لأن لا يمسه بيده ولا يشمه عن بأنفه أ و أ ن ه لا ينظر إ ل ي ه لا ا ل إ م س ا ك عن المفطر ولكن على وجه مخصوص والدليل على وجوبه قبل ا ل إ ج م ا ع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه آمنوا كما رمضان القرآن أنزل شهر على قبلكم من كتب كتب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر في وقول ب ي ن من ا الهدى ا ت ل و ف ر ا الشهر ن فمن منكم فليصم شهد ق و النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ظ ا ه ر ة بني ا ل إ س ل ا م على خمس وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام وهو وراء كل هذا أو قبل كل هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ع ل و م ة من الدين ب ا ل ض ر و ر ة التي لا يحتاج معها إلا دليل نحن نستدل على وجوب الصيام ب آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن و أ ح ا د ي ث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل س ن ة ونستدل عليه ب ا ل إ ج م ا ع ولكنه هو من ا ل أ م و ر التي لا تحتاج إ ل ى دليل ل أ ن ه معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة يعرفه الكبير ويعرفه الصغير وتعرفه ا ل م ر أ ة ويعرفه الرجل ويعرفه العامي ويعرفه العالم حتى ا ل ك ث ر يعرفون أ ن ا ل ص ي ا ن ة من فرائض ا ل إ س ل ا م فهو ليس من ا ل أ م و ر التي يحتاج معها إ ل ى دليل معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يدفع علمه عن نفسه ولذلك لو الشوارع سألت عليه الأطفال الصغارة الأزقة الحارة عنه في في في الشوارع تجدهم يعرفون أ ن الصيام فرض ربما يكون الصغير غير مميز لا يستطيع أ ن يميز بين الفرض وغيره ولكنه يعرف أ ن في ا ل إ س ل ا م شيء يقال له الصيام فهذا فهو كافر لأنه جحد وجوبه ولذلك الأمور المعلومة الدين بالضرورة الصيام أمرا قطريا معلوما الدين بالضرورة من من من من وجوب جحد جحد إ ل ا إ ذ ا كان ق ر ي ب عهد ب ا ل إ س ل ا م كان قد أ س ل م حديثا من المحتمل أ ن نقبل عذره ب أ ن ه لا يعلم أ ن الصيام واجب ف إ ذ ا قال إ ن الصيام ليس بواجب وكان حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م نقبل عذره أ و ن ش أ بعيدا عن العلماء كاعرابي ا ن ش أ في ا ل ب ا د ي ة ثم ت ع ى أ ن ه لم يعرف وجوب الصيام يقبل ويعرف العذر منه هذا العذر ويعرف فاذا اصر عند ذلك يصير مرتدا وهذا حكم كل امر معلوم من الدين بالضروره ة يعتبر جاحده كافرا في الاتفاق واما اذا ترك الصيام من غير جحد له ما يجحد الصيام يقول الصيام واجب ولكنني لا استطيع ان اصوم انا عاجز عن الصيام ما اريد ان اصوم ع ن ا اعرف ان الصيام فرض وانه ركن من اركان الاسلام ولكنني مع هذا لا اريد ان اصوم هذا ما يكون كافرا بل يكون عاصيا حاله كحال تارك الصلاه ة الصلاة وقد د مر معنا تارك ترك أن إذا ا أ ا كثلا ما نعده كافرا على ما على إليه نعده ذهب جماهير ثقهاء ولكنه إن جهد وجوب ف إ ن ه يكون كافرا وهذه ق ا ع د ة ع ا م ة م ض ط ر د ة كل ما كان معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة إ ذ ا جحده ا ل إ ن س ا ن كان كافرا و إ ذ ا تركه ك ث ل ا يكون عاصيا فقط لكنه إ ذ ا ترك الصيام ما صام يقول بوجود الصيام ولكنه ما صام. نحن حينما تكلمنا عن الصلاة قلنا إذا ترك الإنسان الصلاة ما صام حينما إذا ترك كثلا نحن عن ف إ ن ه عند جماهير الفقهاء يقتل حدا لا كفرا ي ع ن ن ي ع ت ب ر تركوا للصلاه م ع ص ي ة هذه ا ل م ع ص ي ة يترتب عليها حد كحد الزان وكحد شارب الخمر وكحد القاتل وكحد السارق وكحد القالب هؤلاء ما يكفرون ب ا ل س ل ق ة والقذف والزنا وغير ذلك من ا ل أ م و ر و إ ن م ا يقام عليهم الحد ع ق و ب ة وكذلك إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا وليس جاحدا لها ف إ ن ن ا نقيم عليه الحد على أ ن الحد ع ق و ب ة لهذه ا ل م ع ص ي ة التي اقترفها وهي ترك ا ل ص ل ا ة ولا نقيم عليه الحد على أ ن ه مرتد فهو يقتل حدا لا رده و أ م ا تارك الصيام ك ث ل ا فلم يقل الفقهاء إ ن ه يقتل بل قالوا إ ن ه يزجن ويمنع عنه الطعام و ا ل ش ر ب ولم يقولوا إ ن ه يقتل مع أ ن الصيام ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م كالصلاه فلماذا فرق الفقهاء بين ا ل ص ل ا ة وبين الصيام فقالوا في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة متعمدا مع اقرار بها قتل حدا واذا ترك الانسان الصيام وهو مقر بوجوبه تركه كسلا فانه لا يقتل وانما يسجن ويمنع عنه الطعام والشراب ط ي ل ة ف ت ر ة الصيام لماذا لم ي ق ت ل و ا قالوا لان ا ل ص ل ا ة الفرق بين ا ل ص ل ا ة والصيام أ ن ا ل ص ل ا ة لا نستطيع أ ن نفرض على الانسان أ ن ي أ ت ي بصورتها ولكننا نستطيع أ ن نجعل الانسان في ص و ر ة الصائم ب أ ن نمنع عنه الطعام ونمنع عنه الشراب فتصير صورته ص و ر ة ا ل ص ا ئ م ممتنع عن الطعام وممتنع عن الشراب نستطيع أ ن نجد منه هذه ا ل ص و ر ة ولكن ا ل إ ن س ا ن الذي لا يصلي لا نستطيع أ ن نوجد منه ص و ر ة المصلي هذا ا ل فرق عقلي تعليل عقلي أ ن نحن نعدله تعليل عقلي ولكن ا ل ع ل ا ل ر ئ ي س ي في هذا أ ن الشرع لم ي أ م ر بقتل الصائم و أ م ر بقتل تاريخ ا ل ط ل ا ع بل ح د د في زجر تاريخ ا ل ط ل ا ع حتى جعله في عداد ا ل ك ف ر ة ولم يجعل تارك الصيام ي كذلك الفرق الذي ذكرته هو فرق عقلاني يبدو ان نقول عنه ح ك م ة ولكن ا ل ع ل ة ا ل ر ئ ي س ي ة في عدم قتل الصائم وقتل المصلي اذا ترك ا ل ص ل ا ة الصلاة الصلاة ورن ورد بقتل الصلاة. ورد بقتل الصلاة ولم الشارع تارك الشارع تارك بقتل بقتل كثلا يرد بقتل تارك الصيام كثلا ولذلك ذهب ا ل إ م ا م أ ح م د رضي الله تعالى عنه إ ل ى أ ن تارك ا ل ص ل ا ة عمدا يعتبر مرتدا كافرا إ ن لم يقل فقط ب إ ق ا م ة الحد عليه و إ ن م ا اعتبر تركه ل ل ص ل ا ة ر د ة فالشرع شدد في أ م ر تارك ا ل ص ل ا ة وعبد تارك ا ل ص ل ا ة كافرا ولكنه لم يقل كذلك في الصائم ولذلك فرقوا بينهما في الحكم مع ما ذكرنا من أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان لا يريد أ ن يصوم ف إ ن ن ا نستطيع أ ن نفرض عليه الصيام ة ب أ ن نمنعه من الطعام ومن الشراب فتحصل له س و ر ة الصائم و أ م ا سبب ت س م ي ة هذا الشهر برمضان فقال بعض الفقهاء إ ن العرب لما وضعت اسماء الشهور وافق أ ن الشهر المذكور كان في ش د ة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان ربيع أ و ل وربيع ثاني لموافقتهما زمن الربيع وهذا الكلام يكون صحيحا إ ذ ا ا س ت ط ع ن ان أ نعرف هذه ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن العرب حينما وضعوا أ س م ا ء الشهور كانوا يلاحظون تلك المعاني و أ م ا إ ذ ا جرينا على أ ن ا ل أ س م ا ء لا ت ع ل ن عند ذلك ما نستطيع أ ن نذكر هذه ا ل ع ل ة بهذه ا ل ت س م ي ة قال الامام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو أ ف ض ل ا ل أ ش ه ر شهر رمضان أ و ل ا لما ورد فيه من الفضائل وثانيا ل أ ن فيه ليله هي في خير من أ ل ف شهر وبناء على ذلك فضل جميع شهور ا ل س ن ة وقد و ل د في الحديث رمضان سيد الشهور ويجوز لنا أ ن نقول جاء رمضان دون إ ض ا ف ة ا ل ش ه ر إليه م الشهر ن ق و جاء ر م ض اليه ن وإنما ن و ق جاء رمضان بدون كراها وقد نبهنا على هذا مرات بدون وقد ك على ث ر رسول ة في الماضي أول المسلم ل شمح صحيح حينما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان ولم يقل و ص و م شهر رمضان ف إ ذ ا يجوز لنا أ ن نقول جاء رمضان بدون ذكر الشهر ويجوز أ ن نقول جاء شهر رمضان ومن ذهب من العلماء إ ل ى أ ن ه يكره إ ف ر ا د رمضان بدون إ ض ا ف ة الشهر إ ل ي ه فقد أ ب ع د ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مفردا ولم يضف إ ل ي ه ا ل ش ه ر فيجوز أ ن نقول جاء شهر رمضان ويجوز أ ن نقول جاء رمضان و أ م ا زمن فرضه فقد ف ل ض في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة وقبل ذلك لم يكن الصيام مفروضا على ما نعرفه جميعا من التدرج في التشريع وله أ ر ك ا ن ث ل ا ث ة صائم و ن ي ة و إ م س ا ك عن المفطرات ولكل منها تفصيل سنتكلم عنه فيما بعد إ ن شاء الله وصيام رمضان كيف يجب علينا أ ن نصوم رمضان كيف يدخل رمضان كيف نعرف أ ن الشهر قد دخل ويجب علينا صيامه قال يجب صيام رمضان ب أ م و ر أ و ل ا ب إ ك م ا ل شعبان ثلاثين يوما إ ذ ا عرفنا ب د ا ي ة شهر شعبان و أ ك م ل ن ا ا ل ع د ة ثلاثين يوما وما ر أ ي ن ا الهلال ف إ ن ن ا نجزم بدخول رمضان ولا يمكن أ ن يزيد الشهر عن ثلاثين يوما فبعد الثلاثين لا بد أ ن ي أ يا ت ي رمضان فنصوم رمضان دون ح ا ج ة إ ل ى ا ل ر ؤ ي ة ودون ح ا ج ة إ ل ى م ر ا ق ب ة أ ف ق ولكن هذا يقتضي منا ان نراقب خلال ا ل ح و ا ل ولقد كانت ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة تراقب ا ل ا ه ل ة ط ي ل ة ايام ا ل س ن ة وليس فقط في رجب او في شعبان او في رمضان تراقب ا ل ا ه ل ة ط ي ل ة ايام ا ل س ن ة لاننا نحن المسلمين متعبدون بالاشهر ا ل ع ر ب ي ة كل ما ورد في الشرع من ا ل أ م ر ب م ر ا ع ا ة الشهر في العدد وفي الفرائض في الصيام في غير ذلك المراد به ا ل أ ش ه ر ا ل ع ر ب ي ة ولذلك لابد من مراعاتها فيجب علينا أ ن نرصد كل ا ل أ ش ه ر ا ل ع ر ب ي ة حتى نعرف بدايتها ونهايتها ولكن الناس كانوا يهتمون بشهر رجب وشعبان ورمضان اهتماما زائدا رمضان فرغنا منه ل أ ن الله أ و ج ب علينا الصيام وشعبان حتى إ ذ ا ا ه ت م ل ت ا ل ع د ة ثلاثين يوما ولم ن ت م ت ن من رؤيه هلال نصوم بدون ر ؤ ي ة ل أ ن الشعر لا يمكن أ ن يزيد عن ثلاثين فكانوا يرصدون شعبان كما يرصدون رمضان وكذلك يرصدون رجب حتى ي ت أ ك د و ا من دخول شعبان كل هذا من اجل الاحتياط بشهر رمضان كما انهم كانوا يحتاطون في شهر ذ ي ا ل ق ع د ة و ذ ي ا ل ح ج ة من اجل الوقوف ب ع ر ف ة ولكن مع الاسف اليوم لم يعد امرنا مضطربا في رمضان فقط في الاشهر ا ل ع ا د ي ة فقط وانما في شهر رمضان بذاته صار الامر عبثا وكل واحد منا اليوم صار يعرف العبث الذي يقع ب ا ل أ ش ق ر ا ل ع ر ب ي ة ليس في ا ل أ ش ق ر التي لا يوجد فيها ع ب ا د ة خ ا ص ة كمحرم و ص ف ر وربيع وربيع ولكن في شهر رمضان بذاته صار عندنا عبث ولذلك الناس اليوم يذهبون الى ع ر ف ة وهم مضطربون ليسوا بامرين لا يعرفون متى سيقفون في ع ر ف ة حتى ي أ ت ي اليوم التاسع وكذلك في شهر رمضان وكم وكم من وقعت في أمتنا وتقع كل يوم من أجل هلال ومن أجل هلال شوال ومن يوماً كل بكلجة من المهازل أمتنا من رمضان الصيام رمضان إلا بإكمال علينا شعبان ثلاثين هلال هلال هلال فإذا إلا أجل أجل أجل عدة في يجب هذا هو ا ل أ م ر ا ل أ و ل ف إ ذ ا أ ق ب ل ن ا عده شعبان ثلاثين يوما نصوم بعد ذلك ولو لم نر ى الهلال و إ م ا برؤيه ة ا ل ل الهلال بأن يرى ا ل ا ل ر ؤ ي ة ا ل ش م ع ي ة التي يثبت الشرع بمثلها وجوب الصيام وتكون ا ل ر ؤ ي ة في ل ي ل ة الثلاثين ل أ ن ن ا لو لم نر ى ل ي ل ة الثلاثين فسنكمل ع د ة شعبان ث ل ا ث ي ن يوما ونصوم بعد ذلك بدون رؤيه ولكن الرؤيه نحتاج إ ل ي ه ا ل ي ل ة الثلاثين من شعبان ف إ ذ ا راينا الهلال نقص شهر شعبان و ا ب ت د أ شهر رمضان ف إ ذ ا الصيام يكون ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب إ ك م ا ل ع د ة ثلاثين يوما ع د ة شعبان و إ م ا برؤيه هلال, هلال رمضان في ل ي ل ة الثلاثين من شعبان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره صوموا لرؤيته و أ غ ت ر و ا لرؤيته أ ي الهلال ف إ ن غ م عليكم أ ي كان اذا كانت السماء فيها غيوم ف إ ن غم عليكم ف أ ك م ل و ا عده شعبان ثلاثين بقي عندنا أ م و ر أ خ ر ى يمكن أ ن يثبت بها شهر رمضان منها ما يثبت شهر رمضان بها اتفاقا وذلك ك ا ل س ج ن أ و ا ل أ س ي ر إ ذ ا أ س ر في مكان معين ولم يستطع من مكانه هذا أ ن يعرف دخول الشهر لا يستطيع الاتصال بالمسلمين ولا يستطيع م ر ا ق ب ة الهلال قال هذا يجتهد ف إ ذ ا غلب على ظنه أ ن شهر رمضان قد دخل وجب عليه أ ن يصوم يصوم بالاجتهاد وتفصيل صيامه س ي أ ت ي معنا فيما إ ذ ا أ ص ا ب الشهر أ و صام قبل الشهر أو تبين له أن وقع تبين بعد الصيام له الشهر س ي أ ت ي معنا تفصيل هذه المباحث في المستقبل إ ن شاء الله لكننا ا ل آ ن نريد أ ن نعرف الوسائل التي يثبت بها شهر رمضان من ر ؤ ي ة الهلال ب أ ن كان سجينا في مكان لا يمكنه أ ن يرى أ و يسمع أ و كان أ س ي ر ا ف إ ن ه يصوم ب ا ل ا س ت ه ا د ف إ ذ ا غلب على ظنه أ ن الشهر قد دخل وجب عليه أ ن يصوم واما ب ا ل ن س ب ة للمنجم والحاسد الذي يحسب ا ل أ ش ه ر بالحسابات ا ل ف ل ك ي ة يعرف منازل ا ل ق ا ر ويعرف متى يكون المحاق ومتى يلد الهلال بل يستطيع تحديد هذا ب ا ل س ا ع ة و ا ل د ق ي ق ة قال هذا الحاسب ب ا ل ن س ب ة له لنفسه إ ذ ا غلب على ظنه دخول الشهر يجب عليه أ ن يصوم هو ب ا ل ن س ب ة لنفسه واما ب ا ل ن س ب ة لنا نحن المسلمين ف إ ن ن ا لا نعتمد على حساب الحاسب وتنجيم المنجم ل أ ن ن ا تعبدنا في الشرع ب ا ل ر ؤ ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أ ف ط ر و ا لرؤيته وكان في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسب ومن يعرف منازل القمر ولكنه مع ذلك لم ي أ م ر ن ا بالاعتماد عليه فنحن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بمجموعها ما ي ج ي ز لها أ ن تصوم ا بكلام ا ل ح ا س ب و ا ل م ن ج م ولكن ا ل ح ا س ب و ا ل م ن ج م إ ذ ا غلب على ظنيمه ان ا ل ش ه ر قد دخل يجب عليهما أ ن ي ط و م ه اذا نحن ا ل آ ن صار عندنا ا ر ب ع ة وسائل يمكننا أ ن نعرف بها دخول شهر رمضان أ و ل ا ب إ ك م ا ل ع ئ ة ش ع ب ا ن ثلاثين يوما وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا نحتاج الى الربيع وثانيا ب ر ؤ ي ة الهلال في ل ي ل ة الثلاثين من شعبان ممن يثبت برؤيتهم الشعر لهم شروط سنتكلم عنها ا ل آ ن ثالثا ب ا ل ن س ب ة لمن سجن او اسر او من كانت الصحراء اعمى وما يجد احدا يرشده الى دخول الشعر يحسب ويجتهد ب الرابع ت ا د غ ب على دخول ل ظنه ا ش ولست ا ا ا الحالة ل ح ت ي في يجب ط هذه ل ي ه المنجم ر ا ا ب ع ل والحاسب وهذا اذا غلب على ظنهما ان ا ل ش ه ر قد دخل وجب عليهما ان يصوما ولكن لا يجب على الامتي ان تصوما ب ا لنرجع ت ب د ن ا ب ا ل ا ا م ب ل رؤيه ة العدة أو بإكمال يوما سوموا بإكمال ثلاثين ي ر ؤ ت و و أ ط الهلال ر ؤ ي ت فإن غم ع ي ك م فأكمل ن ث ا ث ي نكمل لنرجع إلى رؤية الهلال ل ن رؤية ع د ة شعبان ثلاثين يوما ولكننا ر أ ي ن ا الهلال من الذي تصح رؤيته ويدخل الشهر بها هل كما نجد اليوم يلتثنان من ا ل ف ت ق ة او واحد و ي ش ه د ا ن بانهما ر أ ي ا الهلال وبناء على ذلك نفرض عن الامه الصيام لا ما يثبت بهذا ولو ش ه د آ ل ا ف من ا ل ف ت ق ة ما تقبل شهادتهم وترد ولا نفرض على المسلمين الصيام او اننا نفرض عليهم ا ل ف ط ر ة ب ر ؤ ي ة ا ل ب س ق ة ما تثبت ا ل ر ؤ ي ة بمثل هذا لا بد للذي ستثبت رؤيته من شروط خاصه اولا أن يكون, عدلاً. ان يكون عدلا والعدل قد تكلمنا عنه اكثر من م ر ة هو الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة في ح ي ا ت ي م ر ت ك ب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر ة ما يعمل الصغائر و إ ذ ا وقع في ص غ ي ر ة استغفر ما يصر عليها الصغائر لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يقع بها المعاصي من لوازم بني آ د م لكنه ما يصر على ا ل م ع ص ي ة والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله ف ا ت غ ف ر و ا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم ي س ر على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم م غ ف ر ة من ربهم وجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين ولكنه لا ي س ر على ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا العدل الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم ي س ر على ص غ ي ر ة ولم ي أ ت ي بخارم من خوارم ا ل م ر و ا ر ه ان يعمل عملا لا يليق به في زمانه ومكانه تكون عنده ملكه تحمله على م ل ا ز م ة ا ل أ ع م ا ل التي تليق بمثله في زمانه ومكانه وذلك كرجل ف ر ي ي س أ ل الناس هذا خ ا ل م للمروءه ة كل س ر ي ا يملك الاموال ا ل ط ا ئ ل ة وبعد ذلك يذهب ويشتغل أ ج ي ر في أ ح د المحلات ينادي على البضائع هذا مخيل بالمروءه كعالم من العلماء عرف في مجتمعه بالعلم ومع ذلك يلبس الثياب ا ل م ب ت ذ ل ة التي لا تتناسب مع مكانته ويمشي بها ب ي الشارع كان نجد فقيها من الفقهاء تبث سروالا قصيرا وخرج بالشارع ت يلعب هذا عورة أو بعورة. من العورة. في العورة ا ل م المباهب المالكية ع على الاربع على ي رأي رأي ة ل و ش ا ف والحنفية بالاتفاق ع عندنا جميعا ع ي والحنابية ة و هل تخذ ر ة بغض النظر عن هذا لو ذهب ذاهب إ ل ى أ ن هذا ليس ب ع و ر ة وخرج في الشارع ي ج ش ي هكذا وهو معروف من أ ه ل العلم والمفترض بالعالم أ ن يكون صينا أن يكون متزنا أن يكون عاقلا أن يخرج مسقطا ن مواطن يكون م الشبهة هذا ل م ر ؤ ت تقبل شهادته ه ما و ق ق د مثل ل ا ا ف ه ء في الزمن الماضي بفقيه يلبس قباء العلماء ء و ق م س و ا ل لهم لباس في كل العصور ا ل إ س ل ا م ي ة نعرف أن أ ه ل الجلم لباسا خاصا. يعتجرون ل لباسا ب س و ن خاصا ي العمائم ويلبسون ثيابا صارت بين الناس م ت على ا ا ر ف بين ن ا س ع ل أ ن هذا اللباس لباس العلماء فكان الفقهاء في, الماضي موجودة في كل كتب الفقه لكل كتب الماضي الإسلامي يلسون ورسوسهم موجودة ام نلتقيها ا اذا لبس قباء الدجاج ج ه ا ت ي ومشى بها في الشارع مع الطاقيه وحده القرنسوه قال هذا ارتكب خارم من خوارم المروءه ما تقبل شهادته لانه عمل عملا لا يتناسب مع امثاله في زمانه وفي مكانه وهذا يختلف باختلاف الاعراف ويختلف باختلاف البيئات ما لم يكن حراما ف إ ذ ا كان حراما فهذا م ط ل ق في كل بيئة وفي كل زمان ومكان ف ي كل أ م ا في الزمن الماضي كان إ ذ ا مشى ا ل إ ن س ا ن حاسرا عن ر أ س ه بدون لباس على ا ل ر أ س تسقط مروءته ما تقبل شهادته لكنه اليوم أ ص ب ح عرفا سائدا في كثير من بلاد ا ل إ س ل ا م مثلا في بلاد الشام في مصر في بلاد المغرب العربي الناس ما يضعون شيئا على رؤوسهم ما نقول اليوم إ ن الذي لا يضع شيئا على ر أ س ه يكون ساقطا ا ل ع د ا ل ة تكون مروءته م خ ر و م ة ل أ ن هذا أ ص ب ح عرفا نعم فهذه الامور ت ق ت ل ق باختلاف الاعراض أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحلال والحرام فهذا شيء لا يؤثر فيه العرف العرف يكون خاضعا ل ل ش ر ي ع ة ولا يكون مسيطرا عليها ف إ ذ ا خال م ا ل م ر و ء ة أ ن تجد إ ن س ا ن ا مثلا عالم من العلماء ماجي ف الشارع ح ا م ل ص ن د ظ ي ش ه بيده ي ا ك ل ه ماسك ا ل ن ي ن ه شراب من ا ل أ س ر ب ي د ش ر ب ه في الشارع بين الناس هذه مخله ب ا ل م ر و ء ة لا تتناسب مع أ م ث ا ل ه في زمانه وفي مكانه نعم لكننا لو وجدنا إ ن س ا ن فقير الحال ما عنده شيء ي ش ت غ ي الزباله هل يكون هذا مخل بمرواته لا هذه هذه طاقته هذه تانيته طبيعة وربما ي ع عملا م ل ش ي ف ا و ر كان عند الله تعالى خيرا من كثير من الذين يلبسون ا ل ف ز س والحرير ن والدباج خير من كثير من الناس الذين ن ا ا س ل يظهرون بانهم ي ن ل ا س ب أ ن علماء رب هذا مخيب بالمروءه مسقط م ر ؤ ت ه ما يقبل الناس شهادته أ ب د ا هذا دنيء النفس كما فعل ب ا ل ت هذا العمل إ ذ ا كان لا يحترم نفسه أ و يحترم غيره إذا إذا ولذلك كان خان ما الناس ردوا شهادته وأسقطوا أولاً وقبل كل شيء أن يكون نفسه يؤتمن يؤتمن قد أسقط وقبل غيره مرؤته أو أولا أن يسترط شيء على الذي سنثبت برؤيته ا ل ا ان يكون عدلا وهو الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر ة ولم ي أ ت ي بخارم من خوارم المروءه وكيف هذا؟ كيف نعرف هذا سوف واحد يأتي اليوم يدعي أن له من العدول واليوم كل واحد عند هو نعرف يعني أن من يدعي عند عدل هذا له القضاء ما العدول هذا الزمان يأتي يأتي كل كل أكثر مع أ ن ه يكاد يكون خاليا من العدول العدل عندما يكون القاضي الشرعي يريد, يريد ان يقيم شرع الله ح ر ي ف على شرع الله قد قد والتقوى يستقلوا العدل والشاهد يبعث عنده مذكي عنده أناس موظفون عدول قد عرفوا بالعدالة إذا هذا المذكي جاءه أناس عرفوا والصلاح أحوال يبعثهم ويسأل عنهم هذا الشاهد ويسأل يبعث موظفون مذكي أ ه ل ا وسهلا أ ن ت تشهد كل مسلم يقبل شهادته أشهد نشوف. كلامك. ما لكن نريد أن نشوف نعم سمعنا ك لكن ا م ما ر د ل ك نريد ن أ ن نرى هل أ ن ت اهل ل أ ن تقبل ش ه ا د ت ه أ م ي س ت ا ل لهذا أ ب ع ث المزكي الموظف الذي ي ن د ي أبعث ا ل م ك يبحثون ن ي عن أ ح و ا ل ه ي س أ ل و ن عنه الناس ي س أ ل و ن عن دينه ي س أ ل و ن عن صلاحه ي س أ ل و ن عن ورعه وتقواه فاذا ثبت لدينا ب و ا س ط ة المذكين بالطرق ا ل س ر ي ة أ ن هذا الشاهد عدل عند ذلك نقبل شهادته وندونها و ن أ م ر الناس ب أ ن يصوموا بهذه ا ل ش ه ا د ة إ ذ ا شرط ان يكون عدلا قبل ك د شيء ولكن العدل نوعان يوجد عندنا عدل ش ه ا د ة ويوجد عندنا عدل ر و ا ي ة يوجد عندنا عدل ش ه ا د ة ويوجد عندنا عدل ر و ا ي ة المراد بعدل ا ل ش ه ا د ة هو العدل الذي تقبل شهادته على الاخرين آ خ ر ي ن تقبل ش ه د ت ه على ل ا آ ي أ ت ي فيشهد اشهد ان فلانا ز ه د ي ن على فلان مقداره كذا هذا عدل ا ل ش ه ا د ة الذي يشهد على الناس في الوقائع ا ل ج د ي ة و أ م ا عدل ا ل ر و ا ي ة والذي يروي اخبار النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا لا ع ل ا ق ة له ب أ ف ر ا د الناس لا ع ل ا ق ة له بزيد ولا ع ل ا ق ة له ب ع م ر ولا ع ل ا ق ة له بفكر ولا ع ل ا ق ة له بخالد هذا ع ل ا ق ة ب ا ل ا م ة ب أ ج ر ه ا بنبي هذه ا ل ا م ة يأتي فيقول حدثني فلان عن فلان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا اسم عدل ا ل ر و ا ي ة قال عدل ا ل ر و ا ي ة يقبل فيه العبيد ل أ ن العبد ليس له م ط ع إ ذ ا كان مسلما ومعروف في ص ل ا ح ه م ع ر و ف في ت ق و ا ه لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر ة ولم ي أ ت ي بخارب من خوارم المروءه ما ن ب مطلع ن يكذب على هذه ا ل أ م ة ف إ ذ ا جاء نافع حول عبد الله بن عمر وحدثنا بحديثا ل ن ف ت ل ق في أ ي ا م عبوديته في أ ي ا م رزقه حدثنا بحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقبله وندونه ما دام عدلا سواء كان حر او عبد لا بد أ ن يكون ع د ل ما دام عدلا لم يرتكب كبيره لم يصر على ص غ ي ر ة عرف ب ا ل س ي ر ة ا ل ح م ي د ة بين الناس نقبل روايته ليست لو مطلع أ ن ي غ ذ ب على هذه ا ل أ م ة ولكن العبد حينما يستجحد على سيده ل ي س من المحتمل أ ن ي غ ذ ب عليه محتمز ولذلك كانوا يقبلون ش ه ا د ة العبيد على ا ل س ا د ة في حقد ما بين العبيد وما بين ا ل أ ح ر ا ر شيء طبيعي هذا طبيعي مهما بلغ ا ل إ ن س ا ن يقدم تبقى هذه ا ل ا ث ر في النصف ما يقبل ش ه ا د ة فرع ا ل أ ص ل أ ن يشهد الولد لابيه وطلعت حيشهد لابي شيء طبيعي هذا وكثير من الناس ينسى كثير من تقوى ومن صناعه لمثل هاته ا ل ش ه ا د ة ليس من السهل أ ن يشهد ا ل إ ن س ا ن على أ ب ي ه ولكنه من السهل ان يشهد ل أ ب ي ه احتمالات و ا ر د ة ان ح ت ت م ا ا ل أ ت أ خ ذ الولد ا ل ش ف ق ة احتمالات و ا ر د ة وبناء ذلك أن نحن المسلمين مما يمتاز به ديننا الاخذ بالاحتياط بحقوق البشر لما كان هذا الاحتمال قائما قال الشيخ نقطع دائره م ر ة و ا ح د ة م دام في احتمال ان يعبث ب ا ل ش ه ا د ة نمنعها ش ه ا د ة النساء ما تقبل ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة إ ل ا إ إن ذ ا انضمت إ ل ي ه ا ا م ر أ ة أ خ ر ى وفي حالات خ ا ص ة ليس في كل ح ا ل ة من ا ا ا ل ل ح ت ف ي بعض الحالات ننزل ش ه ا د ة ا م ر أ ت ي ن منزلة شهادة رجلا شهادة وفي ا ح د و بعض الحالات ل و ش ا ي دميه ا م ر أ ة ما تقبل شهادتهن ف إ ذ ا فرق مابين عدل ا ل ش ه ا د ة وعدل ا ل ر و ا ي ة شرط في عدل ا ل ش ه ا د ة أ ن يكون ذكرا و أ ن يكون حرا و أ ن لا يكون فرعا اذا كان سيشهد ل ل أ ص ل وهناك ضوابط أ خ ر ى ك ث ي ر ة إ ن شاء الله سنتكلم عنها إ ن م ا نصل إ ل ى كتاب الشهادات ونبحث آلاف عن عبد ا ل ر و ا ي ة فيجوز أ ن يكون ما ولذلك روينا آ ل ا ف ا ل أ ح ا د ي ث عن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة وعن غير ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة من التابعين ومن أ ت ب ا ع التابعين في كل زمان وفي كل مكان نقبل ر و ا ي ة ا ل م ر أ ة ل أ ن ه ما في م ص ل ح ة في ا ل ت ذ ب على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التهمه م د ف و ع ة ولو م ا إذا كان ا ا ل ر ي رواية العبد. نقبل رواية عدلا العبد الفرع نقبل نقبل ولو كان في هذه ا ل ر و ا ي ة م ط ل ح ه ل ل أ ص ل ما دامت ا ل ر و ا ي ة ع ا م ة لا علاقه لها بواحد من المسلمين هي هذا رواية من أجل إثبات الشرع وليست الشرع مختصر أو إثبات إثبات المطلحة لفلان لفلان الكلام من من أجل على الفرق ما بين عدل ا ل ش ه ا د ة وعدل ا ل ر و ا ي ة عظيم جدا من الذي يقبل هنا في الصيام من الذي هنا من تقبل شهاده هنا في الصيام ا ن ق ب ل بعدل ا ل ر و ا ي ة ام لا بد ان يكون عدل ا ل ش ه ا د ة قال ا ش ت ر ط في الذي يشهد ب ر ؤ ي ة الهلال ان يكون عدلا عدل ا ل ش ه ا د ة قال فلا تقبل ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة ولا تقبل ش ه ا د ة ا ل ع ب د و أ م ا العدد فنكتفي بالواحد نحن ا ش ر ط ن ا في العدل ان يكون ع د ل ش ه ا د ة ولكن لم نشترط نصاب ا ل ش ه ا د ة هذا ايضا فرق ما بين ا ل ش ه ا د ة على الحق المالي او ا ل ش ه ا د ة على امر من الامور ا ل ق ا ئ م ة بين الناس و ا ل ش ه ا د ة ب أ م ر عام ما له ع ل ا ق ة بواحد من الناس و إ ن م ا علاقته بكل ا ل ا م ة عندما تكون ا ل ش ه ا د ة على حق أ و لحق لا بد من رجلين فتسجدوا شهدين من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجلا و ا م ر أ ت ا ن ممن ترضون من الشهداء ولكن هنا قال نقبل ش ه ا د ة الرجل الواحد إ ذ ا لا بد أ ن نكون عدلا والعدل عدل ش ه ا د ة إ ذ ا هنا نطلب شروط ا ل ش ه ا د ة في العدل ولكن هل يجب أ ن ينضم إ ل ي ه ع د ا اخر كما هو الحال في ا ل ش ه ا د ة قال لا لان هذا الامر أ ي ض ا عام هنا انزلناه م ن ذ ل ة ا ل ر و ا ي ة فنقبل شهاده ة العدل الواحد نقبل ش العدل د ة ا الواحد إ ذ ا كان متصفا ب ص ف ة عدو ا ل ش ه ا د ة وذلك ل أ ن ابن عمر رضي الله ت عنهما راى الهدايه ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام و أ م ر الناس بصيامه رواه أ ب و داود وصححه ابن حبان ونحن تبع ل ل ش ر الشهور ا ل ع ر ب ي ة كلها ما تثبت إ ل ا بالشاهدين ما تثبت إلا ب ش ا ه د ي ن يجب أ ن تتوفر فيهما شروط ا ل ش ه ا د ة أ ن ي ك و ن عدلين من عدول ا ل ش ه ا د ة إ ل ا رمضان قال يثبت في ر ؤ ي ة العدل الواحد إ ذ ا توفرت فيه شروط عدل ا ل ش ه ا د ة لماذا بيدنا بين شهر رمضان و ه ي ر ي من الشروط ق ي ل ان الشارع هكذا اراد ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا أ ر ا د هكذا يريد الشارع ونحن ليس لنا إ ل ا أ ن نسمع ونطيع سمعنا و أ ط ع ن ا إ ذ ا جاءنا ا ل أ م ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ن ا لا ن ع د ل به شيئا نغمض أ ع ي ن ن ا ونصم اذاننا ونعطل عقولنا ونتبع شرعا الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لدى حاديثه لأن تشترطنا رمضان تشترطنا شهر شابدين في وعن ل ابن عباس رضي الله ت عنهما ا ل ى ع قال جاء ع ر ب ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي ر أ ي ت هلال رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله قال نعم قال أ ت ش ه د ان م ح م د رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا صححه ابن حبان والحاكم فنقبل ش ه ا د ة الواحد العدل إ ذ ا توفرت فيه شروط عدود ا ل ش ه ا د ة عملا بالاحتياط و إ ذ ا صمنا بعدل ولم نر ى الهلال بعد ثلاثين يوما صمنا واحد واكملنا بعدز رأينا قال الشهر ث ي يوما ن ا ل لا وثلاثين النبي واحدا يوما يمكن يكون ي أن ع هكذا الصلاة والسلام قال الشهر و ه مرتين ب أ ص ا ب ع ه ا ل ع ش ر ة وهكذا مره ث ا ل ث ة نشر ت س ع ة أ ص ا ب ع وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال الشهر هكذا فاذا أ بأطابعه ل ن انتهى بعدل ا صياما شرعيا ن الشهر ولم نر ى الهلال ا ض ط ر ن ا و إ ن كانت السماء م ص ح ي ة و إ ذ ا رؤي الهلال ببلد الهلال رؤيا في د م ش ر هل يلزم أ ه ل الكويت أ ن يصوموا هنا أ ر ؤ ي في الكويت هنا ل يلزم أهل مصر أ يصوم ه ن ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء والراجح عندنا أ ن هذا يختلف باختلاف ا ل م ط ا ل ع ف إ ذ ا كان مطلع البلدين واحدا وجب عليهما أ ن يصوما ب ر ؤ ي ة الهلال في احد البلدين واذا اختلفت المطالع فتصوم كل بلده ة م ط ل ع ا برؤيتها للهلال فيختلف الصيام من ب ل د ة الى اخرى الامام الرافعي رحمه الله تعالى هنا قال اذا كانت البلاد قريبه ة ق ر ي ب ة م ت ق ا ر ب ة وجب على البلاد ا ل م ت ق ا ر ب ة أ ن تصوم ب ر ؤ ي ة الهلال في احدى البلاد هذا رحمه المتقاربة وأما المتباعدة فلا ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى فالفو في هذا وقال ولكن بأن الصيام يختلف المطالع يستطيع أ ن يضبطه الفلكي والجغرافي ف إ ذ ا قالوا ب أ ن هذين البلدين يقعان في مصنع واحد يجب عليهما الصيام ب ر ؤ ي ة الهلال في أ ح د البلدين و إ ذ ا اختلفت المطالع فعند ذلك تصوم كل بلده برؤيتها ا ل م س ت ق ل ة للهلال وذلك لما روى مسلم عن ك ر ي ن قال ر أ ي ت الهلال بالشام ثم قدمت ا ل م د ي ن ة فقال ابن عباس لكريم متى ر أ ي ت م الهلال قال ل ي ل ة ا ل ج م ع ة قال ر أ ي ت الهلال قال انت ر أ ي ت ه ابن عباس يقول لكريم قال نعم وراه الناس وصاموا وصام م ع ا و ي ة فقال عبد الله بن عباس لكنا ر أ ي ن ا ه ل ي ل ة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العده فقلت ك ر ي ب ق ا ل د بن عباس أ و ل ا تكتفي ر ؤ ي ة م ع ا و ي ة وصيامه قال لا هكذا أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن نصوم ب ر ؤ ي ة الهلال و إ ن ر ؤ ي ة في ب ل د ة أ خ ر ى وقياسا على ط ر و ع الفجر والشمس وغروبهما فيختلف هذا من ب ل د ة ب ب ل د ة ف إ ذ ا الشمس قد يشيق هنا في ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة وفي ب ل د ة اخرى تشيق في ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة أ و في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة ربما ا ل آ ن عندنا ليل وفي بلاد اخرى ن ه ا يختلف هذا باختلاف البلاد وكذلك يختلف الهلال باختلاف البلاد واختلاف المطالب ف إ ذ ا جرينا على هذا وهذا هو الواقع في العالم الاسلامي قديما وحديثا تتفاوت البلاد في أ و ا ئ ل رمضان تتفاوت في الصيام قال و إ ذ ا لم نوجب على البلد ا ل آ خ ر فسافر إ ن س ا ن من بلد الرؤيا صام أ ه ل الكويت وسافر رجل من الكويت إ ل ى مصر وكانوا قد ت أ خ ر و ا في الصيام صاموا بعدنا بيوم قال فالاصح أ ن ه يوافقهم في الصوم اخرا يعني أ ص و م معهم لو صاموا ثلاثين يوما معنى ذلك س أ ك و ن أ ن ا قد صمت قال اصوم معهم انا الان ح ك م حكم البلد التي يقيم فيها ما يجوز لي أ ن أ ف ط ر والناس صيام قال ومن سافر من البلد ا ل آ خ ر إ ل ى بلد الرؤيا ل ع ك س جاء من مصر إ ل ى الكويت نحن سنفطر مثلا ً في اليوم التاسع والعشرين هو في هذه ا ل ح ا ل ة يكون قد صام ثمانيه وعشرين يوما ً ماذا يعمل في هذه الحاله ة قال معنا يعيد ي ف ط م ع م يجب عليه ان يفطر في اليوم الذي افطر الناس فيه لان اليوم هو الواحد من شوال ويحرم ق ي ا م ه حرام علينا ان نصوم في يومي العيد وفي ايام التشريق يجب عليه ان يفطر ولكنه يجب عليه ان يقضي يوما لان الشهر لا يمكن ان يكون ابدا ثمانيه وعشرين يوما ومن اصبح معيدا يفترض ان الناس في الكويت هنا عيدوا فسارت سفينته الى مصر إ ذ ا عيدنا نحن في اليوم الثلاثين قطعا هم سوف لا يعيدون يعني خير عندنا كان ت س ع ة وعشرين و م ن و ب ن ا عندهم ي اليوم ا ل ث م ا ن ي ة وعشرين فلا بد أ ن ه م خ ا ئ م و ن ف إ ذ ا سافر من هنا إ ل ى هنا ك وقد أ ف ط ر سافر ب ا ل ط ا ئ ر ة أ ف ط ر هنا صباحا وسافر إ ل ى ا ل ط ا ئ ر ة وجد النار صياما قال يجب عليه أ ن يمسك ب ق ي ة يومه حتى لا يخالف الناس في ا ل ب ل د ة ا ل ت سافر إ ل ي ه ا ولكنه لا يجب عليه القضاء ل أ ن ه حينما أ ف ط ر افطر فطرا ش ر ع ي ا ولم يكن متعديا بفطره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم